بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب انني وهنا العظم مني واشتعل الرأس, شيبا واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب لا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة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 قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تخيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت يقول يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذاك قال ربك هو عليها ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكان قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من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 فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فَأَتَتْ به قومها تعمله قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان بك امر اسوء وما كانت امك بغيه فاشارت الي قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتَانِي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم أهدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا تَشَاءُ أَيُّومِنَّا عَذَابٌ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا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 نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا ينجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ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 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له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 واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبناه أَمَّتْنَا أَخَاهُ هارُونَ نَبِيًّا واذكر فِي الْكِتَابِ إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وانكر في الكتاب إدريس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 لا يسمعون فيها دغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت تقيا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 ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى ومن ننجي الذين وَإِمْمِيْنٌ منكم قَمْلٌ واردها كان على ربك حتما, حتماً مقضيا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 يقوم وهو احسن دنيا وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم احسن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا وإن مساعة فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جندا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 فلا تعجل عليه إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا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 وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اذ تكاد السماوات يتفطرن منه وانشق الارض وتنشق الارض وتخر الجبال هباء ان دعوا للرحمن ولدا وما يم بغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا, إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آته يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن متى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قر هل, من هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا